بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه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 أَنَّا صببنا الْمَاءَ صَبَّا ثم شَقَقْنَا الْأَرْضَ شقا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حبا وَعِنَبًا وَقَضَّبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاصة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجره